بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينها إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.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 ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على ذبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله اللئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه, دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بطاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرم مثواه أكرم مثواه عسايا فعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكّن لِيُؤُسِفَ فِي الْأَرْضِ وَلِيُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الأحاديث والله غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلما وَكَذَلِكَ نَجزي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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن, يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهل هذا إن كان قميصه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 يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت, وآتت كل واحدة منهن سكينه وقالت اخرج عليهم فلما ما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاشد لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلك الذي لم فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصد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 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بَدَا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكن النوحة التاحين ودخل معه السجن فتياه قال أحدهما إنه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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويني قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجب منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربيه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات في الشمال سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيلها الصديق أفتنا في سبع بقرات سبال يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر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 شدادم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَسُولِهِ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَأَيْتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا بنع منا الكين فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولمّا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميه اهلنا ونحفظ اخانا ونحفظ اخانا ونزداد كيل البعير ذلك كاين يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا, إلا ذا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 جعل السقاية في رحم أفيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سادقين قالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجد الظالمين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 وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق اخوه منه من قبل فاسرها يوسف في نفسه فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ذا ايها العزيز ان له ابدا شيخا كبيرا ان له ابدا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنها إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أَوْ تكون من الهالكين قال إنما أشكر بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَهَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفَ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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إلهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العين قال أبوهم إني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 أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إننا كنا قاطعين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دَخَلُوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عَلَيْهَا وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أو الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون